مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ وَقَدْ قُتِلُوا بِيَجِدُ الْعَظِيمُ <سؤال> قَادِرَ تِيرَ بِسْلِفِهِ وَيُعَذِّبُ إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَكَانَ مَنْ آمَنَ مِنَّا كِتَابَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّ وَعَنْزَلَ الَّذِينَ ظَارَوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَافَ فِيهِمْ